أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَتَوَلّوا وَعَصَوا 119. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 110. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن 119. ويغفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 110. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب خالدين فيها وبأسن مصير، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب نصيبا إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع. فَإِنَّ الْعَزْمَ أزواجكم وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتوفر فإن الله غفور رحيم إنما والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا, وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه نفسه فأولئك, فأولئك إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاد